بسم الله الرحمن الرحيم في إلا فقريش إلا فهم رألة الشتاء أن يحبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن من رؤي أرايت الذي يكرم بالدين فذلك الذي يدعو ولا يحض على طعام المسكي أي ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين ய நம்பாய التوأم امر بين الناس